بعد ان لا يجد القاضي ما هو حكم السارق ما هو حكم السارق فاذا وجد القاضي المواد السرعية لهذه القضايا في داخل القانون حينئذ يرجع الى ان دين الدولة والاسلام ثانيا يقول الرئيس بمعنى انه له مشارك ثانيا ان الدين في الدولة يقول دين كذا انهم في هذا الوقت لا لا يرونه مشكلة بين أن يكون رجل مسلما وأن يكون اشتراكيا بين أن يكون مسلما لأنه متدين إسلاميا وبين أن يكون رأسمانيا فهم لا يفرقون لأن الدين عند هذه الدوال إنما يعني أمر التعب يعني ما أمر التصطير هو أمر التصطير هل تؤمن أن محمد رسول الله هل تؤمن أن القرآن من عند الله فقط أن تصدق بهذا لا تخالف الاحكام هذه نقطه مهمه فاذا لنقلنا انه لا يجوز لك ان تبلغ دين الله حتى تشرب الخمر صحيح الا لا لا يبلغ دين الله ولا يشرب الخمر لو لا يجوز لك ان هذه الخماره تبلغ الناس في دين الله حتى تشرب من خمرها انه لا يجوز أن ان تدخل هذا المكان لتبلغ دين الله حتى تشرب اي يقول بها عاقل واضح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 ان هذه الانظمة هي انظمة كفرية شركية وان البرلمان الباب الشركية لكفرية لكن لجاه هؤلاء ولبعض شبههم نحن لا نكفع كل واحد نعم عن المن نكفعه قبل ان ينقل البرلمان وبعد ان نقل البرلمان ازداد الكفر المسلمين لهم تأولاد هذه الدولة وان كانت باطلة لكنها مانع من موانع يلحق الكفر بهم لكن هذا لا يمنع ان يكفر هذا ليس منع لكفر احدهم او ان يكفر بعضهم هذا هو بالله يتفهم. بارك الله فيكم جلال الله كيف يعني ما هو حكم البلديات والمؤسسات الدولة يعني غير الوزارة والبرلمانات فما هو حق للشراء في ذلك؟ الوزارة علينا نفرق الوزارة لا بد أن نعرف حقيقتها والبلدية لا بد أن نعرف حقيقتها حتى نحكم يعني لأضرب مثالا لأن لعدم فهم بعضهم بإطلاق الأحكام الشرعية لمجرد وجود اللغة يعني يقول صار يوسف عليه السلام وزيرا فإذا جاز للمسلمين أن يصلح وزيرا عند الملكين كافرين فنقول هذا باطل هذا كلام باطل لأن الحكم لا يتعلق بالاسم يتعلق بالحقيقة فالوزارة ليست على صورة واحدة وقد يوضع في الفعل الجائز في أصله توضع له شروط أخرى تلحقه بالعقد الباطل الوزاره في زماننا هي جزء من نظام الدوله والعلاقه بين الوزراء علاقه تضامنيه يوسف عليه السلام لم يكن هذا في عصره وضعوا وضع على على المال وزيرا للملك وزيرا يعني مساعدا يعني مستشارا في توزيع في توزيع الثروه التي حصلت وفي انتقال البلد من الهلاك الذي حصل لماذا تعلمون في قصة يوسف عليه السلام لكن ولم يضع هناك شروط ان يكفر يوسف او انه مسؤول يوسف عن افعال مثلا لنقل وزير الاديان لو انه وجد عند الملك هذا ساحر مثلا فلا يجوز ليوسف عليه السلام ولم يكن ليرضى لو انه طلب منه وانه لم توضح في هذه الوزارة حتى تدافع عن نظام الملك بإقامته السحر في وزارته وفي مملكته لكن هذا يقال له. إن الوزير لا يمكن أن يقبل به وزير حتى يبايع على الدستور والحلاقة بين الوزراء حلاقة تضامنية وهو يكرر نظام الدولة عليه أن يكرر نظام الدولة الملكي عليه أن يكرر نظام الدولة الديمقراطي عليه ان يقر ما يقوم به كل وزير سياسه في الدوله الخارجيه في الدخول بالامم المتحده والدخول في الانظمه الشركية كمحكمه العدل الدوليه والدخول في بعضهم طلبوا في الدخول في الناتو في في الناتو لاقصى فهذه والوزير هو هذا يدير به وزير الوقف ويدير به وزير الصحه كما يدير به الملك الدولة أو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير عليكم أن تعلموا إنه لا فرق في نظام الدولة إلا في الأعمال الإدارية فقط بين وزير الأوقاف وبين وزير الحجل أي شرك لا فرق بين وزير الأوقاف وبين وزير الدفاع الذي يقيم الحروب على أساس الطابوة لا فرق بين وزيرنا القاقو بين وزير, وزير الخارجية الملتزم بكل القوانين الشركية التي يخضع لها في الأمم المتحدة واليونسكو ومحكمة العدل أنا أطلق الأسماء بحسب نسمية العدل وغيرها وكلها شرك ليس فيها بشيء إنما العدل هو دين الله سبحانه وتعالى فإذا إذا تبين لنا هذه حقيمة الوزارة ليست قضية ان يدخل المسلم وهذا المكان ليخدم المسلمين لا هو مطالب منه ان يكفر بالله وان يلتزم باحكام الكفر وان يبايع عليها وان يعتقد بها وذلك هنا يخرج وزير الوزير ربما يخطي رئيس الوزراء وزير. نحن نرى انه يستقي الوزير الصحة لقضية سياسية تتعلق بوزير الخارجية لماذا لأنه يشعر أنه ما حال قادرا أن يدافع عن تصرفات هذا الوزير وسياسته لأنه في حقيقة الأمر ملزم لسياسة الدولة في الأمور الداخلية والخارجية إذا فإن هذا فعل من علم أن في الوزارات محرم وهو عمل شرطي مثل الدخول وللاسف ان بعض الشيوخ اللي في الكتابه لا يجوز الدخول في الوزاره الطاغوتيه لدى الحاكم الكافر لكن هو يجوز في البرلمان والله من الجهل كما ترون وعدم معرفته بحقيقه الامر أما البلديه فالحقيقه اقول لكم انني لا استطيع ان اجيب بها حتى اعلم قوانينها لانه ربما في بعض البلاد اعلم ان مسؤول البلدية مطالب منه ويجب عليه ان يقر بعض السياسات التي تتعلق بنظام الدولة قضايا الربا الربا مثلا عليه ان يقر الربا عليه ان يقر كذا فإذا وجدت مثل هذه الشروط إذا وجدت. وجدت ما هو الشيء الواجب عليه فإذا وجدت هذه الشروط فينئذ يصبح الدخول في هذه الأعمال باطلة فالطبع ليست متعلقة بلغة إنما هي متعلقة بحقيقة الأحكام الشرعية تقوم على الحقائق لا على الأنفر نعم شيخنا يعني هي البلدية هي التي تكرر مثلا المشاريع كبناء الكنائس وغير ذلك والبارات وغير ذلك حقا إذن و... هي التي يوسد إليها ان يتقبل ذلك ولا تمنع ولا يحق له ان يمنع هي عمل المدستور حينئذ هو واحد من نظام الدولة كغير. الكنائس بالنسبة للكنائس لان انا اخذ ذكرتها فاذكر ان الكنائس في ديننا على اقسام واصناف في بلادنا لان وقد كثر الحديث وفيها بين جاهد وعالم ان البلد الذي بناه اهل الاسلام يعني مصره اهل الاسلام بلغته اهل الفقه والعلم ان البلد الذي بناه اهل الاسلام وخطت خططه جيوس المسلمين او امراء المسلمين مثل بغداد مثل الكوفة مثل القاهرة وهكذا كل مدينة بناها اهل الاسلام ابتداء لا يجوز ان يبنى فيها الا بين الله عز وجل المسلم فقط لا بيع يهود ولا كنائس نصارى ولا معابد بوذية واذا تسمح امراء المسلمين في وقت ضعفهم او في وقت فجورهم واصيانهم او في وقت كفرهم ببناءها واجب على أهل الإسلام أن يهدموها قم تحدثت حوالي في الحقيقة كثيرة مباركة بهدم الكنائس في تاريخ الإسلام كما ذكر الإمام السخاوي عليه رحمة الله في الأجوبة المرضية بهدم كثير من الكنائس في القائرة وذلك كل كنيسة بنيت في مدينة أو قرية مصرها أهل وبناها أهل الإسلام فلا يتقر هذه. المعابد الوثنية هلوح. أما إذا صالح أهل الإسلام بلده ودخلوها صلحة على أن يقروا أهل الديانة على معابدهم فيجب على المسلمين الوفاء بهذه العقوب وأن يقرهم على معابد إذا دخلوها صلحة كما دخلوا دمشق بالاخيرا دمشق دخلوها عن ولكن على اعتبار او الاكثر انها دخلت مثلا من قبل اهل الاسلام الصلحه فحينئذوا دخلوها على ان يقر المشركين بمعابدهم والنصارى بكنائسهم وديعهم حينئذ يقتلونهم عليها ولا يجب على اهل الاسلام ان لا يجب على اهل الاسلام لا يجوز لاهل الاسلام ان يغدروا او ان يخونوا العهد. الا ان يخون النصارى فتنتقض في امتهم وينتقض عهدهم اما اذا دخل اهل الاسلام بلد عنوى من فتر فحينئذ حل امير مخير ان شاء هدمها واستأصلها وان شاء ابقى, أبقى منها وان حولها يستفيد من أهل الإسلام كما حدث في كنيسة أيا صوفيا عندما دخلها محمد الفادس وحولها إلى مسجد مسجد المسائل المسلمين هذه أقسم الكناس ويوجد رسالة لشيخ الإسلام عليه رحمه الله في هذا الباب ويوجد مطبوعة مستقلة موجودة في الفتاوة وقد تمعت مستقلة بسم مسألة ولكن الأمر الجامحة لهذه الأقوات إنه أنه لا يجوز في بلد أهل الإسلام لا يجوز أن تستحدث كنيسة سواء لا في بلد فتحة غنوة ولا صلحة ولا مصرط لأمصار المسلمين أقول أعلى وبالله التغفير وجزاكم الله خيرا وبارك الله, الله. شيخنا قاضل ولكن البلديات هل ينطبق عليها حكم الوزارة بما أنها هي تصرح لتصاريح إنشاء الـ الـ الخمرات وغير ذلك فهل ينطبق على أفراد قلت يعني إذا يعني كانت يدخل في أعمالها أنها هي التي تنفذ التشريعات الباطلة التشريع يجهز الخمر فالرئيس البلدية أو متصرف الناحية هو الذي عليه أن يضبط تنفيذ هذا القانون أو أنه هو الذي يضبطه مثلا من أعطاء الطراخيص للخمارات والبارات والراقصات وما شوالات وكل هذا إذا دخلت هذه الأمور فحينئذ يصبح دخول المسلم في هذه الأماكن لا يجوز وحرام إلا إذا كان من حقه أن يمنع هذه الأمور إذا كان من حقه أنه يستطيع أن يمنع هذه التراخيص وأن لا يعطيها فحينئذن يدوز له وأن هذه الأعمال أما أنه إذا كان لا يجب عليها إلا في القانون بيطاء التراخيص لهذه الأماكن الفاسدة فحينئذن لا يدوز ولا يدوز نصلاً يعرض نفسه لبلاد. نعم بارك الله فيك و... ولكن هل ينطبق عليهم نفس الشفا عندما يقول ال... الإسلامين عندما يدخلوا البرلمانات يقولون نحن نعارض وتجري الأحكام بدون إرادتنا كذلك إذا قال هذا نحن نعارض وال... من الشفا في قضية المعارضة أنهم جهدوا أن المعارضة هي تكون من النظام للأسف هم يظنون أن المعارضة تضعف سلطة القانون وهذا خطأ لي لأن من أسس النظام البرلماني الديمقراطي هو وجود الأغلبية الحاكمة مع الاعتراف بحق الأقلية في المعارضة وفي تنمية أنفسيا للحصول على الأغلبية هذا من أسس البرلماني الديمقراطي ولذلك القانون عندما يصدر للقمهمة وخطيرة القانون عندما يظهر بالبرلمان وفي مجلس الشعب وفي مجلس الامة انما يكتسب قوته ليس بالمؤفقين فقط انما يكتسب قوته بوجود المعاربة ولولا المعاربة لم يكتسب القانون القوة فالاجماع لا وجود له في النظام الاغلبية انما هو يعترف بحق المخالفة حتى ان بعض الدول لا تعترف بالقانون هلن يصدروا إذا لم يكن هناك معارضة فيه يعني الآن رئيس الجمهورية للانتخاب لا يعترفوا لا تعترف بعض الدول بشرية الانتخاب إلا إذا وجد المعارض فالمعارض هو ذكر من النظام فقولهم نحن نريد أن ندخل للمعارض دخلوا في الحقيقة من أجل أن يطبقوا حقيقة القانون وأن يعملوا جوهره وكلالك ظاهرة قانون ان كنا نعارض هذا دخولنا لممارسه التعارض تماما لكن الحقيقه هذا الدخول السلامه الضره في العمل يا بيوي برلماني مرسوته هو اعظم في دين الله ايه لان هو عمله كفر وشرخ خلاف الدخول في في البلديه والمتصرفيه فعملهم اكثر من قلنا حرام وفي اه هذا واضح بارك الله فيك اا ما هو يعني صحه القول اا لمن يقولون بجواز التحاكم في دو الدول سواء الدول الكفر الاصلي أو الدول الكفر الردي بتحاكم بال بالمؤسسات الجمعيات المؤسسات الخيريه وغير ذلك لفض النزاع بينهما طبعا عند هذه الدول او المحاكم عندهم دستور للزمعيات فهل هذا يجوز مطلقا بما أنه ليس فيه حكم في شرعنا هذا السؤال يقول فيه غالب كثير لمن أجاز المعلوم أن من تحاكم إلى غير كما كمن عبد الوثن وصل لا فرق هذا نصر هلال. أن من تحاكم إلى غير الله فقد عبد غير الله الشنقيط في أضواء البيان وقال لكم محمد حامل الفقه والشيخ عامل شاكر قالوا إن من تحاكم غير الشريات الإسلامية فقد عبد الله هذا حق لأن الله عز وجل جعل الحكم عبادا قال سبحانه وتعالى فحكم الجاهلية يبون ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقيون فجعل الحكم من اليقين وهو من و قوله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إلا ذلك الدين القيب فجعل الحكم عباده وهو من الدين كما في هذه الآية فلا يجوز الاحتكام إلى الطواغيط ولا يجوز الفزع إليهم لفضل الخصومات في المسائل المختلف فيها والتحاكم هو طلب الحكم من الغير ليلتزمه وهذا كفهم والشر لا يجب المسلمين يعملون أما القول بأن النظام الإسلامي لا يوجد فيه فض خصومات في موضوع الجمعيات وغيره فهذا الضلال هذا القول ضلال منحراف كيف هذه كما أنهم يضعون هذه الجمعيات بحسب قوالينهم فكذلك الإسلام يضع نظمة هذه الجمعيات بحسب تشريعه وبحسب دينه ومن أدلة ذلك أنه في الجبنيات في نظام الطاقوة بد من الانتخاب أما في تناف الصلاة بإنما يقوم بأهل الصلاة هم الذين يوسطوا لهم مثل هذه الأعمال ولذلك يضطر هؤلاء إلى أن يقبلوا المنتخب ولو كان فاسقا سارقا لصلاة ويدعون أهل الخيري وأهل الانحراف نعم هذا يدل على ان اصدار القوانين في مثل اعمال الجمعيات وغيرها انما هو تبع لعقيده الدوله وحسب حسب دينها فلا يجوز للمسلمين في الجمعيات ولا في التجمعات في بلاد الكفر الاصلي ولا في بلاد كفر الكفر طارق كفر الردى ان يتحاكموا في فض خصوماتهم الانظ بما انما الواجب الشبع هو أن يتفذوا حكما اختلف الناس في جمعية وهم مسلمون ويتراضوا بينهم حكم مسلما ليقضي بينهم بالحق بما يريد الله وعلى سلم الكتاب والسنة وهذه مفتنقة أن يفرق بين التحاكم وبين الاستنصار لو أن رجلا مسلما هجم عليه الكافر أو مسلم من أجل أن يسرق بيتها وأن يهدتك أرضه فهل يدلل المسلم أن يستغصر بالجنود والشرطة من أجل أن يقلوه إلى أن في هذا بل قد يكون واجبا أن يستغصر به وأنه ليس هو من التحاكم إلى الطاغوت وكما قلت إن التحاكم إلى الطاغوت هو طلب حكمه من أجل أن يلتزمه المسلم وقلت ليلتزمه التفريق بين أن يقلب حكمه وليعرفه أما من أجل أن يلتزمه فهذا كفر مردة وشاء ن بارك الله في سيادتكم ما صح القول بعد الذين تزعمون بعض الحركات الاسلاميه يقولون ان الحاكم اذا اعطى النصراني او اليهودي غير ذلك اهويه البلد فيصبح مثله مثل المسلم ولا تجب عليه الجفيا ولا غير ذلك فان هذا القول قول نابته معاصره لا تقيم دين الله عز وجل الله قيمه ولا شانه وهذا قاله للأسف بعض العماليين ابتداء وبعض القوميين يعني أول من دعا إليه تلميحا الكواكب في كتابه قضاء الاستبداد وأشار لهذا ثم تلقفه جماعة من الذين لا يفقهون دين الله عز وجل وأرادوا أن يسقطوا خلافة الإسلامية مثل مصطفى عبدالراز قال أن الإسلام ما في نظام حقوق ودعوا إلى أساس المواطنة أن العلاقة بين الشعب على أساس المواطنة والفكر القومي هو أول من دمر الدين ودمر التوحيد حتى قال قائلهم فلا دين يفرقنا آآ آآ فلا فهم جعلوا أساس التفريق والعداء والقرب والمحبة إنما هو الاجتماع على بلد واحد ووطن واحد والأكل من سقف واحد كما قال بعضهم وثم بعد ذلك صارت هذه البدعة الشركية بالحقيقة لأنها تناقض أصل الإسلام في التفريق بين المسلم والكافر كما قال الله عز وجل الآفل جعل المسلمين أي كالمسلمين كيف تحكمون وكما قال الله عز وجل ولله العنسى ولرسوله وللمؤمنين وكما قال النبي صلى الله عليه الصلاة والحديث الذي رواه إمام مخاري تعليقا وفي سنة إضاء موصولا ولكنه يوافق الآية المتقدمة الإسلام يعلم ولا يعلى عليه فلا يجوز أن يساوى بين المسلم والكاثر او أن يعمل بها ومن دان بها فقد خرج من الإسلام من زعم أن أساس التعامل بين الناس هو على أساس المواطنة والمواطنة أي المواطن المقيم معك في نفس الوطن في نفس الملد في نفس الحي في نفس القرية في نفس المدينة في نفس القول بأن المسلم إذا أعطى الكافر حق المواطنة أنه مواطن فقد تلاشت الفروق هذا قول باطل وهو أسمع إلى جلام باطل كقوله من النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني قريغا وليهود المدينة وليبني قريغا والنظير وليبني قريغا قال لهم لكم ما لنا وعليكم ما لنا قول باطل ما قاله رسول الله وعليكم ما لنا لا يجد أن يقال ليس من الصحة بشيء وهذه الصحيفة أصلاً أصل الصحيفة بالعقد العهد النبوي وهذه عليها الكلام من جهة سندها مع هذا اللغة لم يوجد ولمن أحب الاستزادة فليمجأ إلى ما كتبه أبو ربيت القاسم بن سلام في كتاب الأموال في تضعيف هذه الصحيفة على كل حال ليس هذا بابنا فالقول بأن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات هذا ردة عن دين عز وجل أساس الحقوق والواجبات هو تين الله سبحانه وتعالى هو التوحيد هو الإيمان هو الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فإلى رضي اليهود والنصران والمسلم بأن يقيم في بال الإسلام فنجي نوجب عليه الجزيرة أن يدفع الجزيرة هذا هو امر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المجمع عليه لا يختلف فيه لا يختلف فيه مسلمان ولا ينتطح فيه عن زان كما يبقى وحديث مريدة هو ال الذي فيه الصريح هو ال الذي يصل هذه القضية عندما أسله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يرسله ذاته وزنده وجيوشه وأمرائه من اجل ان يقول الناس سيدنا لا اله الله سبحانه وتعالى ان الله دعانا ان نخرج من شان من عباده الى عباده الى عباده الارجوج الى اخره كان يقول لهم ادركهم الى لا اله الا الله فهلهم فانهم اجابوك لذلك فامرهم ان يتحولوا من ديارهم الى ديار البسناء فان لم يجيبوا لذلك فاعلمهم انه ليس لهم الغنيمه ولا الفيء شيء ما رب الغنيمه شيء الا أن فلهم في من جاهدوا فله الغنيمه فان لم يجيبوكم لذلك فاعلمون الله وحليفه عام في المشركين وغيرهم كما هو بيدي انما هو في كل المشركين فإن هم لا يجيبوكم اي لا دفع الفيزياء والله عز الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الياض من حمار كما في صلى الله عليه وسلم اغذهم نغذي معك جيشا مثله او خمسا مثله وفذلك هذا اساس الحقوق والوجبات مرضي من النصارى في بلاد الاسلام شرقو في بلاد الاسلام الامان فيها للمسلمين والغلب فيها للمسلمين والاحكام هي احكام أهل الاسلام فمروضي من النصارى واليهود والمشركين أن يمكن فيا او يدفع الجزيه فهذا هو الذي يقال لهم ويقال له له مالنا وعليه معرينا ما لا اعوذ بالله عليهم غير ان هو ان يدفع المسلم الجزيه لهما لنا ان المسلم الولاء الكامل والنصرى وهو حقا ان يحكم وان يقضي هل لو ان يتولى امور المسلمين بان يحكم وان يقضي وان يتولى وان يقض فما قاله مسلم ما, ما قاله ولو يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيلا ولا يجعله الولاء لهم ولا يطائهم الدنيا في الدين الله عز وجل بل امرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أراه الإمام المسلم في الصحيحة قال لا تبتأوا اليهود والنصارى بالسلام وابطهوهم إلى أضيق الطابق وذلك كان من أجل أعمال هذه الأحاديث وتطبيقها وهو من الهديل الراشدي الذي فعله الخلفاء وأن لم يفعله النبي صدر أصم لأنه يكن في المدينة مشركون وكان اليهود حال المدينة وكانوا يميزون ببعض اللفس ولكن من أجل تطبيق هذه الأحكام عليهم الصبار والذلة واضطرارهم الاضيق الطرق وعدل السلام عليهم كان امر الخلفاء الراشدين وامر الخلفاء الذين اتبعهم باحسان ان يأمروا النصارى واليهود المشركين يأمرهم بلبس الشعار الخاص كالزنار للنصارى ولا يرين ويأمرونهم ان لا, أن لا يركبوا البراغين اي الحمر او الحمير الحمر على قول بعضها اللغة إنما يطلق على جمع حمار الوحش لكن لي صح فكي يمرون فقط بركب الوردين ولا يأذنونهم بركبها الخيول ويمرونهم بالمشي في الطرط الضيق وكذا ما شف من هذه الأمور وهذا كله لأن الله وضعهم كما قال عمر رضي الله عنه أبي موسيقى صلى الله من امر الله بوضعه الله أمرنا بوضعه فكيف نفعه فقال هذا المنحرف عن لله عز وجل ومن شبهه بأنه إذا أعطى إمام المسلمين حتى المواطنة يعني أنه مواطن فأنه لا يدفع الجزية هذا قول باطن ما قال بجحن وتدبع مخايا ما يقوله المعاصرون يطود كان في بلاية الأمر من يقول هذا القول يضرب على قفاء ويصفح ويؤده. ولكنه للأسف قد اتسع الخرق على الراقع واستنسر البغاث بأرضنا وفي أرضنا يستنسر البغاث و... وكثرت أهل الجهل وكثرت أقاولهم وكثرت أهل الجهل وكثرت أقاولهم مثل هذه الأقوال حقيقة صار الوقت يضيق عليه لأن هناك من نبس العمة وقال بهذا القول هناك من توسد نفتاء لمسلمين ويقول هذا القوم هناك من يقول الحركات الاسلامية لعادة حكم الله ويقول هذا القوم فليقول باقرة الكافر لا يكون الا محاربا او مهاهدا او ثميا فقط وهذا هو حكم ثمي حتى يرطل جزية عيد وهم صار فقط صار تهلب قالوا نحن لا لا نعطيكم الجزية ولكن نعطيكم اكثر منها لا نسموها الجزية نسلونا في ذلك فقط انه هو اعمال فنعم نسميه الجزية انتم لا من واركم كما تحبه لكنه بتسمية الله عمر يرغي كتاب الله عز وجل حتى يقطوا الجزية عيد عن يد اي لانه لا دخل من ضعيف ولا من حاجز ولا من فطير وهم صاهرون صاهرون ايضعفاء تحت امراتكم وتحت قيادتكم كيف لهذا النصراني أن يوطينا جزيا ويصبح قاضيا ويصبح حاكما ويصبح أميرا للجيش فكيف ينطبق عليه الصغار كما تعلمون هذا يناقض أساس الإسلام ويناقض أساس تفريق الدين تفريق الإسلام بين المسلمين وكذا وما قامت الحروق وما قتل الصحابة وما قاتلوا بالرهم لا على أساسي هذا الدين والمعارف الكبرى الأولى نمسك بين عربيين وعربيين بين عربيين وعربيين نعم بارك الله في فجزات الله خير شيخنا نحب أن نفرع من هذا الجواب سؤالان السؤال الأول وهو آه أنكم آه آه ظاهروا قولكم لا تفرقون بين المشتكين مطلقا سواء أهل كتاب وغيرهم والسؤال الآخر وهو كثير من الناس يفتون أنه يجيزون للناس أن يسلموا على أهل الكتاب ولكن بغير السلام بصيغة السلام عليكم مثل صباح الخير وغير ذلك نجيب نجيب على السؤال الثاني أولا للفراق منكم أن أتي إلى المسألة الثانية لأن المسألة الأولى مجموعة عليها المسألة الأولى وهو أنه لا يجد من المسلم أن يبتدي المشركة بالسلام ولا بالتحين لما في ذلك من رفعة لكافر على المسلم وإنه سلم علينا رددنا عليه أحمالا لقوله عز وجل وإذا حجيتم بتحية فحيوا بيحسن منها أوردوها أحسن منها أوردوها فهذا الواجب بين مرتبتين المرتبة فضاء بيحسن منها أو أن نرد بمثلها وبمجرد قولك المسلم وعليك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لصحابه وعليك كما في حديث المسيح صلاة إلى المخارب ان رجلا دخل المسجد في صلى وعسى في الصلاة ثم جاء الى النبي صلى صل الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك فهذا دل على نبي يجعل المسلم ان يقول وان كان الاولى ان يقول وعليك السلام ورحمة قد يقول وقال فهذا لم يأتي بمثلها ولا بأحسن منها فانه قال لا اتى اقل شيء بمثلها لماذا لانهم قال وعليك أي عليك ما قلت فإن الواه هنا إضافة ما اقتقدم من قوله من السلام عليك وعليك أنت السلام فهذا إضافة لمثلها فلا يبقى هذا لم يأتي لمثلها كما قال بعض الشيوخ سمعت لهم نقضا لهذا القول وهذا غير صحيح وليش في قد ورد بالسنة لنعلم أنه من الجائز ذلك فذلك لا يجوز للمسلم أن يبدأ اليهود والنصران بالتحية التحية لا يدوث فإذا بدأ اليهود, اليهود ونصر المشرك التحية فنرد عليهم نرد عليهم الآن اختلفهم العلم إذا قال النصران السلام عليكم فهل ماذا نقول له قال بعض العلم بحديث رضي الله تعالى عنها وعليكم فقط وقال بعضهم لا نقول عليكم السلام وهذا هو الصور أنه إذا قال لنا النصران السلام عليكم ويهودين أو المجوسي أو يغتني السلام عليكم يقول نحن السلام عمل من الآية وإذا حديتم بتحية فحيوا بأحسن منها وقد يقول قائل فأين ذهبت بحديث عائشة عندما دخل الجهود هذا سبب خاص وهو أن الجهود كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولنا السلام عليك محمد السلام هو الموت في لغتهم وكان يقول لهم عليكم أي الموت عليكم عليكم فهو خاص بما كانوا يقولون فإذا قال النصراني السلام عليكم قلناه عليكم وعايشة قضي عليكم الله وكما فقال لنا ضفق يكون في شيء لازم يا عايشة أما رأيت أني رددت عليهم خاص بهم أي قولني الصلم وعليكم خاص بهم إلى ما قال المقابل لك من الهدي ونصر أسام نرجع إلى المسألة الأولى وهي أني لا أفرق تبعا لجماعة من ال كما سأغين منهم أن أخذ الجزية لا يختص باليهود والنصارى والمجوس إنما هو عام أي أخذ الجزية في كل مشق من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين الأمة الأربعة سواء بحنيفة عليه ورحمة الله يقولون إن أخذ الجزية لا يجوز إلا من يهود والنصارى والمجوس واليهم النصار عملا بالآيات والمجروس عملا بقوله صلى الله عليه وسلم وإن كان عليه الكلام أنزلهم نزلة أهل الكتاب أو عملوا مع مزال الكتاب والحديث الصحيح كما تعلمون والآية التي يحتاجون بها وهي تجيبهم على أنها لا تنزل للآية إلا في أهل قائلون الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤفوا الجزيه عجل وهم صابرون قائلون الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤفوا الجزيه عجل وهم صابرون قالوا نحن نرى أن الله سبحانه وتعالى قد خص اخذ الجزية من ولا يدينون لدينا الحق من الذين قوضوا الكتاب بالمفهوم المخالفة أنه من لديكم من الكتاب ليس له إلا إعمال بقية الآيات الأخرى قاتلهم حتى لا تكون فتنة وقوموا روص الله صلى الله عليه وسلم أمرك الناس حتى يقول لا إله إلا الله فهذا عام هذه الآية تخرج اليهود والنصارى فقط من هذه الأسفل هو فقط لا يجد لهم ثمه دليل اي الذين يفرقون بين الوهب والنصارى وبين ابي والمن وبين بقيه الوثنيين يا عدم جواز يا اخي ال انجزتي من الجواب أن لا تصبح لهم دليلا واقول ما قاله شيخ الاسلام التيمي رحمه الله نقل عنه وما نقله عنه ابن القيم في كتابه احكام اهل الذمه انه ان هذا القول لم يفعل احد من السلف وليس لهم دليل من قول صحابي واحد واما الايه فمنقوطه عليه لأن الله يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ان صار ها. او انتبه قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسله ولا الذين ديننا دين الحق من الذين قول الكتاب حتى يوقف السياسه عيدوهم صغير طيب اهل الكتاب لا يهنون باليوم الاخر ايو من الذي باليوم الاخر الكتاب يؤمنون باليوم الأخر. فدل على ان القيود الاخيره مختص بها الكتاب وان القيود الاولى الثلاثه لا تنطبق بها الكتاب انما هي في غيرها قائل الذين لا امنون بالله ولا باليوم الاخر اليوم الآخر أن يؤمن به النصارى يؤمن به إلى الدل على أن قوله سبحانه وتعالى في آخر الآية ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُودُوا كِتَاب هذه خاصة بأهل الكتاب وأما الشروط الأولى فليست ملحقة بأهل الكتاب إنما هي ملحقة خاصة لكل من فعلها خاصة دون أهل الكتاب نحن نقاتل من لم يؤمن بالله كائنا من كان ومن لم يؤمن باليوم الآخر ومن لا يحرم هذا دليل على وجوب مقاتلة متنع الشريعة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله حتى لو كان الزعى انه ينتزم للإسلام لانه الا يكون مرتدا فلا يقر على جزية ورحمه ثم نقاتل من لم يدن بدين الحق من الذين أدوه تتنب فدل على ان الاوصاف الاولى الثلاثة مستقلة عن الوصف الاخير الذي هو يختص بأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صافرون فيتلتحقوا لا بوصف واحد من أهل الكتاب ولا بالشنوط الثلاثة تلتحقوا بأهل الكتاب إنما هي أوصاف أربعة ينحقها حكم واحد كل واحدة من هذه الأوصاف ينحقها حكم خاص بها فلا يلا تصنف لهم دليلا فدل على وثم حديث قريدة الذي قدمته أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل انما كان يرسل لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيوشه إلى مقاتلة النصارى إلا في إلا إرسال زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأسامة وأما بقية خبه صلى الله فكانت مع المشركين من جزيرة العرب وما ذلك كان يأمر بروسه وسر يواجدوشه ب أن يأخذوا الجزية إذا لم يسلم القروم فذا حديث عام ولا قضيه نواجهه فدل هذا كما قال ابو حنيفه الله وكما قال ابن حازم موطئ قال لو تجيء من تقين وانا ان تأخذ من المسلمين استغفر الله كان صحيح من المشركين, المشركين ايا كان نعم اذا قبل ذلك بارك الله شيخنا ما حكم عمل المحامات او المحاسب الذي يشتغي الضرائب في دول دول الكفر او القدة المحامات ليس الضرائب واحد دلوقتي. هو المحاسب نتكلم عن المحامات المحامات هو الوكيل هو الوكيل الخصومة وكيل كفر الخصومة هذا أصبح جاس يعني أن توكل ربنا عنك ليخاصم عند القاضي خصومة بينك وبين آخر فهذا أصل فيها الجواز ولكن المعروض أن هذه محاكم طاوتية ولأسف أن المحامي إنما يطالب أمال إذا كان يعمل الحرام كذلك يأخذ المكوس ويأخذ الطرائب ويأخذ الجمالك من الناس ويأخذ المظالم يعمل أي يعمل من الكتابة للظالمين أو لعمل الظلم فهو مثلهم ومعروفة قصة لما محمد عندما سأله الرجل على أنه يصنع لباسك من خلمة فقال أنا من أعوان خلمة قال أنت من خلمة يعمل ن هو اقل عمل يعني يكمش ملف المؤسسات ويحاسب البنوك ما الاموال التي تدخل البنوك تخرج منها وغير ذلك اذا حب كان مما يفتم في ما هو مظالم فهو من قائم جافس بارك الله فيك شيخنا ما يعني او صحة قول من يجيدون دخول جيوش الرد بحجة ان بلادنا على انهيار الاقتصادي وهم يدخلون اجل المع... المعيش وغير ذلك هذا هو حجة كل الكافرين في الدنيا فما من كافر يكفر الا مخافة دنيا وقريش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان تبع الهدى معه كانوا تخطفنا ارضنا الذين منعهم من محمد صلى الله عليه وسلم هو مخافته الفقر تمنى الله العسر عليهم بقول الى في برشهاتي حتى الشيء ثاني وصل فليعبدوا رب هذا البيت الذي من جوع فاذا كان اطعمهم بالصفاء والرفاه لمن يحرمهم سبحانه وتعالى من ذلك فهم قالوا ان نتبع ولا ما تخلفنا ربنا فالدنيا هي السبب كل ما والهوى ومحبة المنصر ومخافة ذهاب المتن... المال وسبب كل معصية وشرك وفساد في الأرض فالذي يدخل الكفر للسبب دنيا وكذا وليس هذا الموانئة الكفر التي يغنها بعضهم وهنا ننبه على كتاب موانئة التكفير للشيخ القرن فقد أخطأ خطأ عظيما عندما منع التكفير بسبب شروة الدنيا عندما علق على قصة حاطب نهي بلتا وقال ان سبب عدم إلحاق الكفري بحاطب هو, هو من أجل تحصيله الدنيا بالخطب. لم يحرر أن عمل حاطب في نفسه كفر وصبب أن عمل حاطب في نفسه ليس كفراء ولذلك يحتمل الكفر وغيره ونفصل من وجه عدم احتمال الكفر اما ان يكون الفعل كفرا في ذاته ثم بذلك يصنع حان الفائل بسبب انه لن يريد الكفر انه مؤردت